117. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 118. وزنوا بالقسطاس المستقيم 119. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 111. قالوا إن ما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك من الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين 117. قال ربي أعلم بما تعملون 118. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 119. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهَُ العززُ الرَّحيِيم وَإِهُ لَتَزل رَبِّ العالممين نَزَ لَ بِهِ الرُوحُ الأمين عَلَ قَلْلبِكَ للتَكَُ مِنَ المُذِرين بِلِسَان الن رَبِي وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ لَمَّا أَبْصَرَ إِلْـٰسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 اَثَر وَأَيْتَ إِمَّتَعْنَا هُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ 113. ذكرى وما كنا ظالمين 114. وما تنزلت به الشياطين 115. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 116. إنهم عن السمع لمعزولون 117. فلا تدعوا مع الله إلها آخر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 112. وتقلبك في الساجدين 113. إنه هو السميع العليم 114. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 115. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون